قَضَاءَ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ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 فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا اخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا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 ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاءكم شركاءكم الذين كنتم تزعمون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 ولو ترى إذ وقفوا علَنَالَ فَقَالُوا يَا لِيْتَنَا نُرْدَ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْبَدَى لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْرُدُ لَعَادُ لِمَالُهُ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ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 ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهر وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون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 وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَنَّ فَقَالَ فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلْلَمًا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَنَّ فَقَالَ فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلْلَمًا فِي السَّمَايِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ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 والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم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 ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرع ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون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 قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَتَزَبَّتُوا بِمَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُفْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْصُصُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ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 لكل نبا مستقر وسوف تعلمون واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من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 وَمَن أَظْلَم مِمَن افْتَرَى عَلَى اللَّه كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِي إلَيَّ وَلَم يُوْحِي إلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنْزِل مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي رَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِقُ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُ أَنْفُسَكُمْ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 وأقسموا بالله جهد أَيْمَانِهِمْ لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إِنَّمَا الْآيَاتُ عند الله وما يشعركم أنها إِذَا جاءت لا يؤمنون وَالَّذِينَ قَلَّبُوا أَسْفِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعٌ مَعْشَرُ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أُولِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا سَتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ رَبَّنَا سَتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجْلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا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 الذَكَرَيْنِ حَرٌّ وَمَأْمُونٌ ثَيْنَيْنِ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ امْرَأَتَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمين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 ثَمَنَ الطَّرْ وَغَيْرَ بَالٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايا أَوْ مَا اختنط بِعَظْمٍ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 ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرط بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء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 او تقولوا لو انا انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن اظلم ممن كذب بايات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن اياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون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 الَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ابْغِ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَذَرُّ وَازِرَةٌ وَازِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ